ولا كم صدقت مودتي وبكم ولود واستعين يا صاحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودين ولا كم صدقت مودتي وبكم ألود وأستعيد يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودي حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا سنين حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا سنين داراراري تاي تاي تاي تاي تاي ésen átkozottan szép, hogy a szívekben a szívekben a a نرتوي فهو المعين وسيذكر العهد الذي يوم انقطعنا بالأمين أن نبقى في حب لله ونرتوي فهو المعين وهو النجاة من الضياع ووحشة الضرب الحزين يا لنكن بظلك أجمعين وهو النجاة من الضياع ووحشة الدوبة الحزين يا رب ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين تيرائرائي